الحمد لله الحمد لله الذي خلق الإنسان من سلالة من طين أحمده وأشكره والشكر واجب الله على كل حين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فيا أيها الناس يأتي عليكم شهر ويذهب شهر وهذا من علامات الرحيل والسفر وها إن ابن آدم يسافر يوما فيوما من دار الدنيا إلى دار الآخرة حتى يكون ثيابه كفنا ومركبه جنازة وفراشه ترابة فاتركوا التكاسل عن الطعاة واقصروا عن الخطيئات فمن تاب وأناب فاز بحسن المآب ومن غفل ونام بعث يوم القيامة وهو مغموم منكوب وعلينا بجمع الزاد لسفر الآخرة كما يقول الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب عباد الله واهتموا بإقام الصلاة فان الصلاة من اهم اركان الإسلام وان اخر وصيه قد صدرت من لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة وما ملكت ايمانكم الصلاه وما ملكت ايمانكم وان الصلاه هي صله بينكم وبين ربكم فان لم يكن بينكم وبين ربكم صله فاين عبوديه وأين محبة الله لقد خاب وخسر قوم إذا سمعوا داعي الدنيا وزهرتها لبوا له سراعا وإذا سمعوا منادي الله ينادي حي على الصلاة حي على الفلاة تغافلوا عنه ولوا أدباره وتذكروا أيها الأحباب إن في هذا الشهر ليلة مباركة فضلها مشهور يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان, إذا كان ليلة من نصف شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها فإن الله عز وجل ينزل إلى السماء ويقول ألا من مستغفر فأغفر له ألا من مسترزق فأغزقه ألا من مبتلا فأعافيه ألا من سائل فأعطيه نسأل الله التوفيق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكف بارك الله لنا ولكم كالقرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم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 وأشهد الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي ساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 وفاطمة سيدة نساء اهل الجنة وحمزة اسد الله واسد رسوله رضوان الله تعالى عليهم اجمعين اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا الله الله في اصحابي لا تتخذهم غرضا من بعدي فمن احبهم فبحبي يحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم وخير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم اللهم منصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينها عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد الله اشهد ان الله اشهد ان محمد الرسول الله اشهد ان محمد الرسول الله حي على الصلاه حي على الصلاه حي على قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله <تصفيق> <تصفيق> الله اكبر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 غير المغضوب عليهم ولا الظالين تبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فاجعله غثاء احوا سنقرئك فلاتنس الا ما شاء الله انه يعلم الجهر وما يخفى ويسرك لليسر فذكر ان نفعت الذكر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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالين إنا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 سلام هي حتى مطلع الفجر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله اكبر السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله الله صل لا أحسيثنان عليك أن تكرر اللهم إنك عفوه كريم رحيم تحب العفو فاعفو أننا يا كريم فاعفو أننا في تعالى على خلقه سيدنا ومولانا محمد الله والحمد لله رب العالمين